بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا قام من الليل فاه بالسواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رسب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره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 وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أعععععععععع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة تحدثنا عن بعض ما يتعلق بهذا الحديث والروايات التي جاء بها قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة عند كل صلاة وأن في بعضها عند كل وضوء أو عند الوضوء وعلى كل حال يؤخذ من هذا الحديث مشروعية السواك عند الصلاة. كما يؤخذ منه أيضاً مشروعية الاستياك عند الوضوء عند الوضوء والعلة في الاستياك في الأصل مدركة ومعلومة وهي تطهير الفم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وذلك وذلك تصريحا من قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم كما يفهم ذلك أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان إذا قام من الليل كما سيأتي يشوص فاه بالسواك ولا شك أنه القيامة من الليل ما ضمنه لتغير الفم أو لتغير رائحة الفم وبناء الجير على الأسنان فإن ذلك يحصل ولا شك بعد ساعات بعد ساعات النوم فالمقصود أن هذا الحديث يؤخذ من مجموع رواياته أن السواك مطلوب عند الوضوء وفي أي موضع يكون يمكن أن يستاكى بين يدي الوضوء قبل الابتداء به قبل مباشرة الماء لأن ذلك لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء أو عند الوضوء أو قوله صلى الله عليه وسلم ومع كل وضوء لأنه يحصل بهذا المعنى ويمكن أن يكون ذلك عند عند المضمضة، وهو أحسن لأنه لأنه جزءه الذي يختص به، يعني غسل الفم والمضمضة هي الجزء من الوضوء الذي يناسب الذي يناسب الاستياك، فإن المضمضة المقصود بها هو تطهير الفم وتنظيف الفم. فإذا حصل معه الاستياك فإن ذلك أبلغ في هذه في هذا التنظيف طيب إذا توضأ الإنسان واستاك ثم مباشرة أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات أو في بعض هذه الروايات نعم قال عند كل صلاة فهل يقال إذا كان الإنسان قد توضأ لتوه واستاك هل يحتاج إلى أن يستاك عند الصلاة إذا أخذنا بظاهر الحديث نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة ولم يفرق ولم يفصل نعم فيحمل ذلك على أعم الحالات على أعم الحالات يعني سواء كان الفم فيه ما يحتاج إلى تنظيف أو كان الإنسان قد استاك مع الوضوء الذي كان سابقا للصلاة سبقا مباشرا ليس بينهما فاصل معتبر فإذا أخذنا بظاهر الحديث نقول نعم لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن السواك مطهرة للفم قال ومرضات للرب فهو شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه فيفعل ذلك الإنسان تقربا إلى الله عز وجل بفعل مرضاته. هذا من وجه. ومن وجه آخر، وهو أن الإنسان مهما استاك فإن ذلك يكون أبلغ في التنظيف وأعظم في التهيء لمناجات الله عز وجل. وكما سيأتي. حيث إنه صح عن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملك يضع فمه على فم المصلي فيأخذ عنه القرآن ومن كان معتنيا بهذا المعنى مستحضرا له فإنه لا يفتئ حتى يشرع في الصلاة لا يفتئ من الاستياء بين يديها مع استياكه عند الوضوء فهذا يدل على مبالغته وشدة اهتمامه بتحقيق هذا المعنى ولذلك إذا قال قائل بأن الإنسان يستاك عند الوضوء أو مع الوضوء ويستاك أيضا عند الصلاة وإن كان قد فرغ من الوضوء ثم باشر ثم باشر الصلاة خرج من المواضي ثم دخل المسجد نعم فإنه يشرع له السواك في هذه الحال ومن أهل العلم ممن يقول بهذا كأنه نظر إلى أن القضية بهذا الاعتبار منظور فيها إلى جانب التعبد نحن مطالبون بالسواك متعبدون به ولكن هذا والله أعلم ليس بالضرورة لما ذكرته من أن ذلك أعظم في التهيئ وأنه أبلغ في التنظيف فلا حاجة لأن يقال إنه يستاك تعبدا لله عز وجل وإن كان لا يتحقق من هذا الاستياك معنا من جهة الطهارة والنظافة نقول لا يخلو من طهارة ونظافة ومبالغة في ذلك نعم، فهذان موضعان عرفناهما من هذا الحديث ورواياته وهناك مواضع أخرى منها الأشياء التي صحت فيها الأحاديث منها ماذا عند القيام عند القيام من النوم ويدل عليه الحديث الآتي وكذلك أيضا نعم دخول المنزل والدليل عليه نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وهو لما سئلت عن أي شيء كان يبدأ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت قالت بالسواك والحديث مخرج في صحيح مسلم هذه ثالثة والرابعة نعم عند قيام إذا قام ليصلي من الليل نعم إذا قام ليصلي من الليل وكما سيأتي في الحديث نعم الآخر الذي سيمر بنا نعم في بعض في بعض رواياته كان إذا قام للتهجد من الليل هو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا في الحديث الآخر نعم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي عند البيهق وغيره إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته، فسمع لقراءته، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا جاء مرفوعا موقوفاً، وهو حديث ثابت صحيح. نعم، هذا الحديث يدل على أن الاستياك يشرع. عند قيام الليل عند صلاة الليل وكذلك يشرع أيضا عند عند قراءة القرآن وذلك من ناحيتين أخذناه من موضعين في الحديث أن الملك يأخذ منه القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم في آخره فطهروا أفواهكم للقرآن وعلى فرض أن الحديث من قبيل الموقوف فإن له حكم فإن له حكم الرفع لأن من أهل العلم صححه موقوفا عن علي رضي الله عنه فإن هذا لا يقال من جهة الرأي لأن هذا من الأمور الغيبية كيف يعرف أن الملك يأتي ويضع فاه على فيه فيأخذ عنه القرآن وفيه ملحظ وفائدة وهي أن الإنسان إذا استحضر هذا المعنى فإنه يكون أكثر عناية بتطهير فمه وبالاستياك تصور لو أن أحدا من الناس نعم يقترب منك اقترابا شديدا حتى يضع فمه قريبا من فمك فإذا كنت تعلم أن هذا سيكون فإنك تبالغ في تنظيف الفم لألا يجد الناس منك ما يكرهون فالملك أولى بأن يستحيا منه وأن يتحفظ من أذيته أن يتحفظ من أذيته هذا هو هذا موضع آخر وعلى كل حال هناك مواضع أخرى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام كما في حديث ابن عباس عندما لما بات عند خالتي منمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فجاء صلى الله عليه وسلم بدأ بالسواك لا شك أن الإنسان إذا قام من الليل فإن ذلك مظنه لتغير الفم وكذلك إذا أراد أن يصلي فهو بحاجة إلى الاستياك وإذا كانت هذه الصلاة بعد استيقاظ من نوم فهذا آكد وبما أن علة الاستياك مدركة وهي أنه مطهرة للفم كما أنه محبوب للرب تبارك وتعالى فإن ذلك لا يقتصر به على المواضع التي ورد استعماله فيها لأن علته مدركة فيمكن للإنسان أن يستاك في أوقات أخرى وهو جالس في بيته جالس نعم ويمكن أن يستاك الإنسان وهو يمشي في سيارته ويمكن للإنسان أيضا أن يستاك وهو خارج من المسجد لا مانع من ذلك إذا احتاج احتاج إذا إليه ويستاك الإنسان بعد الأكل إلى غير ذلك من المواضع التي يحتاج إلى الاستياك فيها إما للتطهير والتنظيف وإما للتنشيط قد قد يغلبه النعاس فيحتاج إلى شيء من والفقهاء رحمهم الله ذكروا فوائد للسواك كثيرة جدا منها ما يرجع إلى صحة الإنسان في الفم ومنها ما يرجع إلى أمور نفسية قالوا أقوى للقلب يعني أنه يزيد من ثقته بنفسه وتفسير ذلك ووجهه أنه يتشاغل بشيء يصرفه عما يسبب له شيئا من الاضطراب والارتباك يعني إذا جئت في موقف في مقابلة ما تستاك أمامهم طبعا لكن من أجل أن يصرف الإنسان ذهنه عن الحال التي تربكه هو عنده مقابلة الآن أو عنده خطبة ومعتاد على الخطابة ماذا يصنع؟ يستاك نعم. إذا اشتغل بشيء بيده فإن ذلك مظنه لذهاب تلك الهيبة أو الرهبة أو التردد أو الخوف أو الخجل أو نحو ذلك هذا مقصودهم هذا تفسير هذه القضية والعلماء رحمه الله كتبوا كتابات في السواك مستقلة وأطالوا في الكلام عليه ومن أجود ما وقفت عليه في هذا كتاب لأبي شامه رحمه الله الذي أذكر أن اسمه السواك وما أدراك أحد وقف عليه السواك وما أدراك رأيتمه أو ما أشبه ذاك أفون وما أشبه ذاك على كل حال عهدي بالكتاب قديم لكنه كتاب جيد وحري بالاقتناء والقراءة وتوسع رحمه الله في الكلام عليه هو وأبو شامه من المحققين الذين يستفادوا من كتاباتهم فعلى كل حال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند عند كل صلاة طيب الحديث الآخر حديث حذيفة ابن اليمان واليمان هو أبوه ولم يكن ذلك اسما له وإنما لقب بذلك لأنه أصاب دما في الجاهلية ففر واختفى من قومه وهم عبس وجاء إلى المدينة فحالف الأنصار وهم من القبائل اليمانية في أصلهم فقيل له اليمان لذلك وإلا فإن اسمه كما يقول بعضهم حسين حسين نعم وعلى كل حال حذيفة رضي الله تعالى عنه كانت وفاته بعد عثمان بعد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين, بأربعين ليلة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يقول يشوص معناه يغسل يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموسه إذا إذا غسله وبعضهم فسره بالمضغ يعني يمضغ السواك ويستاك به وبعضهم فسره بهيئة من هيئات الاستياك أي يستاك من أعلى إلى أسفل هكذا يعني يستاك بهذه, يستاك بهذه الطريقة، الطريقة نعم يقول يشوصه وعلى كل حال المقصود أنه يدلك أسنانه يدلكه ولربما يعبر بالموص فيما يتعلق بالماء والشوص فيما يتعلق بالدلك والله تعالى أعلم والمقصود واضح أنه يشوص فاه بالسواك بمعنى يدلك أسنانه وفمه ونعم وما يحتاج إلى دلك من اللثة واللسان نعم يشوصه بهذا السواك يدلكه ينقيه بالسواك، نعم، وفي رواية كما ذكرت وهي في الصحيح الصحيح البخاري كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص يشوص فاهو بالسواك، وبمناسبة ذكر تفسير بعض أهل العلم للشوص بأنه دلك الأسنان من أعلى إلى أسفل، نعم ما هي صفة الاستياك؟ كل الأحاديث الواردة في صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء كان يستاك عرضا أو الأمر بذلك استاكوا يمرهم بهذه الهيئة لا يصح من ذلك شيء لا يصح من ذلك شيء والفقهاء رحمهم الله كيف يذكرون صفة الاستياك في الغالب ما هي الصفة التي يذكرها الفقهاء ما هي نعم أن يستاك أن يستاك عرضا أن يستاك عرضا نعم بهذا الشكل نعم أن يستاك بهذا الشكل والأحاديث الواردة يستندون على بعض الأحاديث لكنها لا تصح لا تصح وبما أنه لا يصح شيء في ذلك فينظر في الأنفع والناس الآن وصلوا في علم الطب وتشريح الأسنان وتشريح اللثة والفم وما أشبه ذلك إلى أن الاستياك بهذه الطريقة قد لا يجدي كثيرا قد لا يجدي كثيرا وذلك أن هذا الجير أو المواد المترسبة على الأسنان إذا فعلنا ذلك ما الذي يحصل هي تتجمع بين بين الأسنان ويسبب ذلك أمراضا وعللا في هذه الفجوات التي تكون بين الأسنان نعم. إذن ما هي الطريقة هل يفعل هكذا يذهب به إلى أعلى وأسفل يقال لا لأن هذا لن يذهب ما يتخلل في اللثة لا يذهب بهذه الطريقة بل بالعكس هو يحمل ما في الأسنان ما على الأسنان فيجعل من ذلك متغلغلا في لثة في لثة الإنسان إذا قال هكذا فاللي على الأسنان يدخل لأن هنا في فجوة قد لا لا نراها لكنه موجود إلى حد ما نعم قبل الموضع الذي يلتحم فيه أصل السن مع مع اللحم يوجد فجوة تنفرج فإذا قال ب بالأسنان السفلى هكذا فإنه يخرج المترسب ما بين السن واللحم واضح؟ ما بين اللثة والسن فيقول به هكذا ثم هذا أدعى إلى خروج ما بين الأسنان أيضا والعليا يقول بها هكذا بهذه الطريقة يبدأ بالجهة اليمنى يبدأ بالجهة اليمنى بأي اعتبار باعتبار أن الاستياك نعم أن اليمين أشرف كما هو في الاغتسال نعم ففيقدم اليمين لكن بأي يد من من نظر إلى أن الاستياك هي عملية تنظيف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك يده الشمال للأذى وكما كما في الحديث السابق وهذا الذي عليه عامة أهل العلم بل إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال لم يخالف في هذا أحد هذا الذي عليه عامة أهل العلم بأن الاستياك يكون باليد اليسار باليد الشمال إذا كان من أجل التنقية لكن من أهل العلم من من فرق فيما إذا فعله تعبدا هذا إذا قلنا إنه يفعل تعبدا قالوا إذا كان الفم نظيف وهو حديث عهد باستياك وإذا أراد أن يصلي فإنه يفعل ذلك لأن الله يحبه فإذا يكون ذلك باليمين فرقوا هذا التفريق وهذه مسألة سهلة هذه مسألة سهلة ولا ينبغي أن يطول الجدل والكلام والنقاش فيها ولربما سمعت أن بعض طلاب العلم أو بعض الشباب أو بعض صغار طلاب العلم ربما أنضى ليلة يعيد ويزيد في نفس الكلام يردده مع صاحبه وهو يحاوره في الاستياك هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى الحديث الثالث من أحاديث السواك وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به سواك رطب يستن به بمعنى يستاك يستاك به والمقصود بالسواك الرطب المقصود به السواك الجديد ليس المقصود المبتل بالماء ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على الاستياك للصائم بعضهم يقول يستاك بسواك رطب يستاك بسواك جاف ولا يستاك بسواك الرطب لماذا؟ لأن الرطب يتفتت في الفم. فمن أجل أن يتحرز، فكرهه للصائم. هذا قول لبعض لبعض الفقهاء. على كل حال يقال أن الصائم يستاك، وعليه أن يتحرز. نعم سواء كان ذلك بسواك الرطب أو بسواك جاف. يستن به، فأبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أبده؟ أبده يعني أنه أدام النظر إليها وأطال النظر إليه فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم باصاره فأخذت السواك فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستاك تقول فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاستن به فأخذته فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه لاحظ الآن هذا ليس موضع وضوء وليس موضع صلاة وليس عند الدخول إلى المنزل وليس عند القيام من نوم الليل وإنما استاكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال نعم وهو في حال النزع أو قريبا منه ليلقى الله عز وجل بحال بحال قد تهيأ فيها فتقول فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وقصد والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أن الأنبياء يخيرون كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مخرج في الصحيح أن الأنبياء يخيرون نعم عند يخيرون عند الموت نعم وف فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فعرفت أنه لا يختارنا لا يختارون بمعنى أنه خير عليه الصلاة والسلام نعم واختار اختار الرفيق الأعلى فالأنبياء يرون مقعدهم من الجنة قبل قبضهم ويخيرهم الله عز وجل عند الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اختار لقاء الله تبارك وتعالى و وعلى كل حال قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى يعني قاله عند التخير ثم قضى أي قبض عليه الصلاة والسلام وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي حاقنتي وذاقنتي الحاقنة بعض أهل العلم يفسرها بالوهدة التي هذه تكون بين الترقوتين نعم هذه الوحدة المكان المنخفض هنا هذه هي الحاقنة هكذا فسره بعض أهل العلم نعم و البعضهم وأما الذاقنة نعم بعضهم فسرها بالموضع الذي يصيبه الذقن من من الصدر من الصدر وهو قريب من هذا المحل قريب من هذا المحل جدا غاية القرب نعم و وبعضهم يفسرها بالذقن نف بالذقن نفسه أقول الذاقنة هي الذقن هي الذقن فيكون بين حاقنتي وذاقنتي هنا قبض صلى الله عليه وسلم رأسه هنا بالنسبة لعائشة لاحظتم على هذا على هذا التفسير نعم وبعضهم يقول هو طرف الحلقوم وهذا هو الحلقوم نعم والله يقول، والله عز وجل يقول حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح ويقول في الموضع الآخر إذا بلغت التراقي وقيل من راق وهذه هي التراقي نعم يعني تصل الروح إلى هذا خلاص تريد الخروج تبدأ تغرغر تحشرج فالصدر ثم تغرغر إذا وصلت إلى هذا إلى هذا الموضوع نعم في الحلقوم قيل طرف الحلقوم أو ما يناله الذقن من من الصدر نعم يعني أعلى وبعضهم يفسر ذاقنه أيضا بهذه هذا الموضع المنخفض من النحر يعني فسرها بعضهم بنفس بنفس الحاقنة وبعضهم فسرها بطرف الحلقوم نعم اللي هي الذاقنة وعلى كل حال بعضهم يقول بأنها أعلى البطن هنا مما يلي مما يلي الصدر يعني دون عظام الصدر الحاقنة والذاقنة والحاقنة هي أسفل البطن هي أسفل البطن على هذا الاعتبار فيكون رأسه في هذا الموضع يعني كأنه على بطنها نعم وجاء في الحديث الآخر الذي ذكرت لكم في الصحيح لما قالت لما ذكرنا السلام إن الأنبياء يخيرون تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسه على فخذي فيمكن هذا يكون في عدة حالات كان رأسه على فخذيها ثم بعد ذلك رفعه فوضعه في هذا في هذا الموضع مثلا نعم أو نحو ذلك هي رادت أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة من القرب منها في حال وفاته ليس دونها قرب ليس دونها قرب نعم عليه الصلاة والسلام فالحاصل تقول وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك هذا من ذكائها وفطنتها رضي الله عنه فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه الآن هذا الحديث إذن يدل على أن الاستياك ليس فقط في الحالات التي سبقت وإنما, وإنما يكون فيها وفي غيرها كل محتاج احتاج الإنسان إلى الاستياك فإنه يستاك ولا ينكر عليه ذلك لكنه لا يصلح في بعض المقامات لا يصلح في بعض المقامات يعني مثل الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على الاستياك في مجلس العلم من غير حاجة غير حاجة كطرد النعاس الناس لا يستاك كذلك لا يستاك والخطيب يخطب لأن هذا إذا قلنا إنهم باب التنظيف فلا يحسن أن يكون ذلك في مجلس العلم بل لا يعبث طالب العلم في مجلس في مجلس العلم نعم في مجلس العلم وأما الاستياك بحضرة الناس فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بوب عليه البخاري في في الصحيح، نعم يعني أمام الرعية يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار نعم وهو من أهل اليمن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قديما قبل هجرته وأسلم ثم رجع إلى قومه في اليمن ثم قدم مع الأشعريين حينما جاءوا إبان فتح خيبر ابن فتح خيبر وفتح خيبر كان في السنة السابعة للهجرة فجاء بعد ذلك جاء في السنة السابعة للهجرة إبان فتح خيبر فقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه وأبو موسى أخباره على كل حال معروفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه طرف السواك على لسانه وفي لفظ عند مسلم جعل السواك على طرف لسانه وما المقصود هل الطرف الذي الذي يكون قريبا من الشفا آخر اللسان من جهة الشفا ولا طرف اللسان المقصود به ما يلي الحلق ما المقصود به؟ أي نعم أحسنت أنه مما يلي الحلق نعم والدليل على هذا أنه كان يتهوع عليه الصلاة والسلام والمقصود بالتهوع نعم هو الصوت الذي يخرج من الإنسان حينما يريد أن يتقي الآن لو وضعت أسبوعك في آخر في آخر الحلق ما الذي يحصل؟ يصدر صوت كأن الإنسان سيستفرغ بل إذا أراد الإنسان يستفرغ ماذا عليه أن يصنع يضع شيئا أصبعه أو نحو ذلك في الحلق ثم بعد ذلك يستفرغ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضعه على طرف لسانه قال هنا كأنه يتفوع كأنه يتهوع بمعنى أنه في آخر في آخر اللسان و. قد جاء ذلك أيضا عند الإمام أحمد وأشار إلى فوق. إلى فوق فوق كأنه يقول الراوي كأنه يستن طولا يعني إذا كان يذهب بالسواك إلى جهة الداخل يستاك باللسان على اللسان إلى جهة الداخل إلى الحلق حتى يصدر هذا الصوت لمبالغته في الإيصال ففهم منه الراوي أنه يذهب به إلى يستاك طولا وليس عرضا باللسان يستاك طولا ولهذا بعض الفقهاء يقولون بأنه يستاك في اللسان طولا هكذا وفي الأسنان عرضا, عرضاً لكن ذكرت لكم ما فيه بالنسبة للأسنان وهل يفهم من هذا بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك طولا في اللسان ولا بد الجواب لا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا هكذا نعم فلما بلغ تلك الناحية في بأقصى اللسان نعم فعند ذلك بدأ كأنه يتهوع، نعم كأنه يتهوع، وعلى كل حال كما قلت الأحاديث الواردة لا تصح إذا استكتم فاستاكوا طولا نعم وكان يستاكوا عرضا ولا يستاكوا طولا كل هذا ما يصح نعم تفضل. باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني, أدخلت فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وعن حديفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر نعم باب المسح على الخفين الخف معروف لا يحتاج إلى تفسير نعم ويدخل في حكمه الجورب الجورب والجورب هو الذي نسميه نحن بالشراب نعم باب المسح على الخفين والمسح على الخفين جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إنها من قبيل المتواتر إنها من قبيل المتواتر لكثرتها نعم. حتى إن بعضهم جاوز بها الثمانين حديثا مروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين الروى والمسح عن الخفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاوز بعضهم بهم الثمانين وقالوا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة نعم وجمعه جمع بعضهم نعم طرق حديث المغيرة ابن شعبة نعم ووصل بعضهم يعني جمع منها بعضهم عددا كثيرا نحو ستين طريقا من حديث المغيرة فقط جمع له بعضهم ستين طريقا وذكر بعضهم لها لهذا الحديث خمسة وأربعين طريقا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه فالحاصل أن المسح على الخفين من قبيل المتواتر نعم من قبيل المتواتر وجاء عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالمسح على الخفين. نعم بل إن بعض أهل العلم نفى أ يوجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. كابن المضارك رحمه الله. وقال كل من نقل عنه خلاف ذلك كابن عباس رضي الله عنه فقد ورد عنه إثبات إثبات المسح إثبات المسح. فعلى كل حال و. ونقله بعض أهل العلم كالحافظ بن عبد البر عن عامة السلف قال لم يخالف فيه إلا مالك حتى الإمام مالك جاء عنه ثلاث روايات منها إثبات المسح ومنها التفصيل ومنها النفي وأما في كتاب الله عز وجل فيمكن أن يؤخذ أن يؤخذ ذلك من قراءة من قراءة الجر في آية في آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وعفواً قراءة النصب، وامس قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الجر، وامسحو فتكون الرجل ممسوحة بهذا الاعتبار مثل الرأس، فهذا يمكن أن يحمل على المسح على الخفين. فيقال إن المسح على الخفين قد دل عليه القرآن بناء على قراءة الجر ودلت عليه السنة بهذه هذه في هذه الأحاديث الكثيرة وهو وهو متواتر وهو متواتر نعم ويقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجاء في بعض الروايات في في البخاري أن ذلك كان في غزوة في غزوة ثبوك على تردد وفي غير البخاري من غير تردد في بعض السنن كسنن أبي داود وعند الإمام أحمد من غير تردد أن ذلك كان في في غزوة تبوك وأنه كان في صلاة وأنه كان في صلاة الفجر وتعلمون أن أن غزوة تبوك كانت متأخرة جدا وآية المائدة التي ذكر فيها الوضوء التي ذكر في أمر الله عز وجل فيها بالغسل أمر فيها بالغسل نعم وأرجلكم فهذه القراءة تدل على وجوب غسل الرجلين ولم يذكر المسح نعم فماذا يقال المائدة آخر ما نزل في الأحكام آخر ما نزل من السور في الأحكام سورة المائدة لم ينسخ منها شيء لم ينسخ منها شيء فيقال بأن المسح يمكن أن يكون كان قبلها وكان بعدها لكنه كان بعدها قطعا يعني كونه وجد قبلها المسح هذا احتمال أما أن المسح وجد بعدها فهذا أمر لا شك فيه بمعنى أن آية المائدة ليست بناسخة لحكم المسح حيث إنه لم يذكر فيها ليست بناسخة لأن المسح ثبت بعد آية بعد نزول آية بعد نزول آية المائدة نعم بعد نزول آية المائدة لأن من أحاديث المسح ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وإنما كان إسلامه بعد بعد آية المائدة بعد نزول المائدة ولهذا لما قيل له في ذلك نعم قال وهل أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة نعم وجاء عنه أيضا التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه بعد نزول بعد نزول آية المائدة نعم بعد نزول آية المائدة طيب الآن في قوله هنا فأهويت لأنذع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلتهما طاهرتين هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يمسح إلا إذا إذا كان قد لبس الخف على طهارة كاملة هذا القدر مقطوع به والحديث يدل عليه دلالة أكيدة لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني هذا للتعليل إن هنا تدل على التعليل تدل على التعليل بمعنى أن الإنسان إذا أدخل إذا لبس الخف أو الجورب بعدما تطهر فإنه يجوز له أن يمسح وإذا كان لم يحصل له الطهارة فإنه لا يجوز له المسح للعلة المنصوصة في هذا الحديث فإني أدخلتهما طاهرتين فأخذنا من هذا أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة كاملة فإنه يجوز له أن يمسح لو لبسهما قبل أن يتوضأ فإنه لا يجوز له أن يمسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك عبثا يعني فإني أدخلتهما طاهرتين ما قاله عبثا وإنما ليبين لهم به هذا الحكم طيب بقيت مسألة هي بين بين بين هذا وهذا لو أنه توضأ فلما بلغ القدم اليمنى غسلها ثم لبس عليها الجورب أو الخف ثم شرع في غسل القدم اليسرى فهل يصح ذلك انظر الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلتهما فهم منه بعض أهل العلم حيث إنه عبر بضمير التثنية أدخلتهما ثم ذكر حكمهما بعده طاهرتين ما قال أدخلت إحداهما طاهرة أو أدخلت كل واحدة منهما على طهارة قال أدخلتهما طاهرتين ففهم منه بعض أهل العلم أنه لا يصح أن يدخل الخف حتى يستوفي الطهارة من أولها إلى آخرها لا بد من هذا لكن هل هذه اللفظة صريحة في هذا المعنى فإني أدخلتهما طاهرتين يمكن تحتمل أن يكون المراد أدخلتهما أي أدخلت كل واحدة وقد نالت حظها من التطهير هذا احتمال الاحتمال موجود نعم وجاء في رواية في البخاري فإني أدخلتهما وهما طاهرتان وهذه تشبه التي قبلها حيث إن الاحتمال لا يزال موجودا نعم وفي لفظ عند أبي داود داعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان هذه أوضح قليلا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان لكنها ليست نصا صريحا في أنه ما أدخلهما إلا بعد اكتمال الطهارة غسل القدمين معا لأن قوله هنا فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان يحتمل أن يكون أدخلت القدمين وهما طاهرتان أي طهرت كل واحدة فأدخلت الخف فيها ثم غسلت الثانية وأدخلت الخف فيها فصارت طاهرة بهذا الاعتبار إذا قلنا إن هذا يجزيه كما يقوله بعض أهل العلم فيبقى هذا الحديث محتملا وتبقى هذه المسألة من محل الاجتهاد نعم للاحتمال القائم في الحديث في هذا اللفظ والأحوط والله تعالى أعلم والأبرأ للذمة أن الإنسان لا يدخل الخف حتى يستوفي الطهارة بغسل القدمين معا ما يغسل واحدة ثم يدخل الخف لا لابد من غسل، لا لابد من غسل الأخرى، نعم، لابد من غسل أخرى. الآن آآ قبل أن نجاوز هذه المسألة، نعم، أيهما الأفضل الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما لما أهو المغيرة رضي الله عنه إلى خلعها. هل الأفضل أن يمسح أو يقال الأفضل أن يغسل؟ ماذا نقول إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مسح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وإذا نظرنا إلى المسح أيضا ففيه مخالفة لبعض ما اشتهر عن بعض أهل البدع الذين منعوا من اشتهر عنهم المنع من المسح وأهل السنة يحبون مخالفة أهل البدع في شعارهم الذي عرفوا به ولهذا ذكروا التسNIم القبور وذكروا مسائل هي من الفقه ذكروها في كتب العقيدة ويذكرون مسألة المسح على الخفين يقولون ونرى المسح على الخفين لماذا يقولون هذا في كتب الاعتقاد مع ان المسألة ليست مساء الاعتقاد لان ذلك صار شعارا لبعض اهل البدع فأوردوه في كتب الاعتقاد مع انه ليس مساءل الاعتقاد للمخالفة فان مخالفة اهل البدع مطلوبة طيب ويمكن لقائل أن يقول بأن الغسل أفضل لأنه الأصل لأنه الأصل وهو أبلغ فماذا يقال فيه؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن ذلك يختلف إن ذلك يختلف فإذا كان الإنسان قد لبس الخف على طهارة فالأفضل له أن يمسح, أن يمسح عليه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الذي ليس عليه خف وأراد أن يتوضى فإن الغسل أفضل في حقه ولا يقول النقائل وهل هنا يحتمل غير الغسل نقول نعم يحتمل غير الغسل ما الذي يحتمل أن يكون الإنسان يتوضى طهارة تجديد فهل له أن يلبس الخف ثم يمسح عليه الجواب الجواب نعم إنسان أراد أن يتوضى الآن طهارة تجديد وبجانبه الخف فلبسه ل ل ل لبرودة لأي سبب لبسه ثم ذهب ليتوضأ فيمسح فنقول أيهما أفضل إذا رده إنسان يتوضأ نقول والله أعلم بأن الأفضل له في كل حالة بما بما هو حاله عليها إن كان لابسا فالفضل المسح وإن كان لم يلبس فالفضل فالفضل الغسل ولا يتكلف لذلك شيئا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف هذا ولا تكلف هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب الآن أيضا يعني الخف المخرق هذه مسألة لا بد منها الخف المخرق هل يمسح عليه أو ما يمسح عليه نعم يمسح عليه لماذا لماذا؟ كيف؟ أيوة ها على كل حال مسألة الخف المخرق مأخذها مأخذها نعم هل المسح علته دفع المشقة والتخفيف والتيسير على المكلفين أو أن العلة أن القدم صارت مغطاة حيث أنه خلص فقام هذا الخف مقام القدم لأنه قد سترها فإذا نظرت إلى أن العلة في المسح هي التخفيف والتيسير على المكلفين فماذا نقول نقول إن من مقتضى التخفيف والتيسير جواز المسح على الخف المخرق لا سيما أن المكلفين لا سيما في ذلك الزمان وفي أزمان متطاولة بعده من الذي يجد الخف الجديد؟ الذي ليس به خروق لا سيما أنهم يطيلون السفر وبعضهم على أقدامهم في غزواتهم وسائر أسفارهم وهم في غاية الحاجة والفقر فيقال ما تمسحون إلا على خف مخيوط غاية الخياطة لا يمكن أن يوجد فيه ما يرى منه الجلد نقول هذا تكلف تكليف للناس بما يشق عليهم، والأقرب الله تعالى أعلم أن مشروعية المسح إنما هي من أجل إنما هي من أجل التيسير والتخفيف على المكلفين، كما يقال في الخمار ومسح الخمار والعمامة المحنكة وما أشبه ذلك، وعليه يقال يجوز على المس يجوز المسح على الخف المخرق. ولا يطالب المكلف بغسل ما ظهر من القدم، بل يكفي أن يمسح ظاهر القدم فقط هكذا بأصابعه، يبدأ من أصابعها ويمسح ظاهرها، ولا يمسح أسفلها وإنما ظاهرها فقط، نعم. ويجزيه ذلك ولو بدا جزء من القدم طالما أنه يقال له خف. طالما أن هذا يسمى خفاً، لكن لو ما بقي منه لك قطعة تغطي فقط وسط القدم والقدم مشقوق الخف من أوله وآخره فهذا لا يقال له كذلك لابد أن يسطر محل الغسل يعني يكون إلى الكعبين أما الخف مثل بعض الأشياء الجديدة الآن اللي قصيرة تكون فهذه لا يمسح لها لكن متى يمسح لها لو كان تحتها ما يسطر محل الفرض وإن نزعه وإن نزعه النزع الأعلى يعني النزع الأعلى بمعنى الإنسان الآن لو يلبس هذه الخفاف الله عزكم الأحذية قصيرة دون الكعبين وتحتها الشراب طويل نعم يغطي الكعبين فماذا نقول يجوز له أن يمسها على الجورب ويجوز له أن يمسح على الخف الذي لبسه فوق الجورب فإن الجورب الذي تحته صار له حكم حكم القدم ولو لبس جوربا فوق ثالث نقول امسح الذي فوقه لا ولو لبسه على غير طهارة يعني الثالث أو الثاني نقول ولو لبسه على غير طهارة لأن العبرة بالذي يلي بالذي يلي الجلد الذي يلي القدم مباشرة فمثل هذا يجوز له أن يمسح عليه طيب لو نزعه لو, لو مسح على الحذاء الله يعزكم وتحته الجورب ثم أراد أن يصلي فنزعه عند باب المسجد نقول يجزيه لماذا نقول قياسا على شعر الرأس فإنه إذا مسح على شعر الرأس ثم نزعه، ثم حلقه فإنه لا يحتاج إلى إعادة المسح مع أن جلدة الرأس لم يحصل عليها المسح فهذا مثلها لو نزع الخف رقم 2 الأعلى وترك الأسفل لليل القدم فنقول ذلك يجزيه ويجوز له أن يلبسه على غير طهارة يعني الأعلى ويجوز له أن يمسح عليه ثم ينزعه عند الصلاة لا إشكال في هذا على الأرجح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى وهذا هو الأيسر والموافق لقواعد الشريعة والله تعالى أعلم ومسألة المسحة الخفين فيها, فيها مسائل لكن على كل حال هذا لعله من أبرزها والحديث الآخر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسع على خفيه هذا ذكره مختصرا ولفظه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم يعني مثل المزبلة الله يعزكم نعم فبال صلى الله عليه وسلم فبال قائما يقول فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبه يعني اقترب جدا منه نعم عند عقبه يعني من خلفه عليه الصلاة والسلام فتوضأ نعم وفي زيادة عند مسلم فمسح على فمسح على خفيه فهذه اللفظة هو مسح على خفيه ليست في الصحيحين وإنما هي في صحيح مسلم ليست من المتفق عليه نعم وقد أشرت إلى هذا في أول درس لربما أن بعض هذه الروايات قد لا تكون من المتفق عليه كما شرط المؤلف رحمه الله تعالى فهذا منه فقط الزيادة هذه فمسح على خفيه مع أن هذا هو الشاهد في الحديث هذا هو الشاهد هنا من إراده فمسح على خفه فلو رفعنا هذه الزيادة لم يبقى في حديث حديث رضي الله عنه ما يشهد للمسح على الخفين وبالتالي لا وبين ثم لا معنى لإراده هنا لاحظتم إذن الشاهد إنما هو في صحيح مسلم وليس في الصحيحين وليس في الصحيح لكن أصل الحديث في الصحيحين وهذا عذر المؤلف رحمه الله تعالى المهم أن هذا الحديث أيها الإخوان يدل على ماذا يدل على أن المسح يكون بعد البول بمعنى أن الإنسان إذا انتقض طهارته يدل على مشروعية المسح على الخفين ويدل على الإنسان إذا انتقض طهارته بالبول فإنه لا يحتاج إلى نزع ليغسل قدمه ويقاس عليه الانتقاض بسائر الأحداث التي هي من قبيل الحدث الحدث الأصغر ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال نعم عند أحمد وغيره أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما نعم من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه إذن الحدث الأصغر لا يوجب خلع الخف يمكن للإنسان أن يمسح فهذا هو محل الرخصة في السفر ثلاثة أيام بلياليها وفي الحضر يوم وليلة ويمكن أن يتطاول ذلك متى في حالات كما يدل عليه بعض نعم المنقول عن بعض الصحابة مثل لو كان إنسان لم يمكنه ذلك أصلا النزع إنسان يريد أن يواصل السير لا ينزل من دابته ليدرك أمرا وكان في البريد أو نحو هذا يريد أن يعجل بالوصول لإبلاغ خبر أو حاجة أو نحو ذلك فإنه يمكن أن لا ينزع مدة أطول من الثلاثة أيام إذا لم يمكنه ذلك فيكون ذلك رخصة يكون ذلك رخصة له والأسفل وعلى كل حال هناك مسائل أخرى لكن نحن ليس من شأننا أن نذكر كل شيء ولا في مسائل أخرى تدرس في كتب أخرى ليست هذه هي البداية والنهاية في دراسة, في دراسة الحديث نحن اليوم كم شرحنا حديث أربعة إذا تبون بين الأذان والإقامة نعطيكم حديثين ولا نجاوب على أسئلتكم نبقى على الاتفاق ها؟ شرحنا خمسة في باركة زينة